وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان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 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني, ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وداعنوه من المرسلين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 فأصبح في المدينه خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين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 فسقى لهما ثم تولى الظِّلِّ الظل فقال رب إني لِمَا لما إِلَيَّ مِنْ من خير فقير فجاءته تَمْشِي تمشي على استحياء قالت أَبِي أبي يدعوك ليجزيك مَا ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إِحْدَاهُمَا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تدرني ثماني حجد فان اثمن عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين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 فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, لعلي آتيكم منها بخبر أَوْ جَذْوَةٍ من النار لعلكم تصطلون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 وَلَا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تَخَفْ إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغمم إليك جناحك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 وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي, يصدقني فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما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 ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقروحين ولقد آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ للناس وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى أَمْرًا وَمَا كُنْتَ مِنَ الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 وقالوا إن التبع الهدى ما كنتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمِنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنفر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 ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ أنزلت اليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو